وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن قَبْلِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين امنوا, غلاً للذين, آمنوا غلاً للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اَتَرَاءَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ نَافَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خرجتم لا نخرجن معكم لا نخرجن لا معكم ولا نطيع فيكم احدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا احدا ابدا وان قتلتم لا ننصرنكم شهادوا انهم لك ذبونا والله شهادوا انهم لك ذبونا لا نخرج لا نخرج لا نخرج لا يخرجون معهم لا نخرج لا يخرجون معهم ولا ان قتلوا લો લુ લુલ્બરા لا ينصرونا لا ينصرونا لا انتم اشد رهبتا لا انتم اشد رهبتا يلا انا اقرا لكم جمله وانتم تعيدونها مرتين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالimani ربنا اغفر لنا ولاخواننا اجعل في, في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سَارَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُ لا نخرجنا لا نخرجنا معكم لا نخرجنا لا نخرجنا معكم لا نخرجنا معكم لا نخرجنا معكم ولا نطيع فيكم احد ابدا ويقولتم لا ننصرنكم ويقولتم لا ننصرنكم ويقولتم لا ننصرنكم والله يشهدوا انهم لا كاذبون لا يخرجوا لا يخرجون معهم لا يخرجوا لا يخرجون معهم لا يخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قتلوا لا ينصرونهم نَصَرُوهُمْ لَا يُولُّونَ النَّلَذَبَارَا <سؤال> وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُولُّونَ النَّلَذَبَارَا <سؤال> وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُولُّونَ النَّلَذَبَارَا لَا يُولُّونَ النَّلَذَبَارَا لَا يُولُّونَ النَّلَذَبَارَا ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ انت مو اشد رهبتا لا انتو ازد رهبتا لا انتو اشد رهبتا يلا نقرا لوحه من واحد اثنين ثلاثه والذي تَرَاء إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَخُدُّونَ نَا بِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أهل الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَا نَخْرُجَنَّ وَإِيَّاكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا بَدَوَاءَ قَوْمٍ إِنْ تَنصُرُونَا نَاكُفُّكُمْ ويشهدوا إنهم لكاذبون لا إن خرجوا لا يخرجون معهم ولا إن قتلوا لا ينصرونهم ولا إن نصرهم لا يولون نذبارا ثم لا ينصرون